بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الألذ الذي خلق فسوى والذي قد رفده والذي رجلا مروع فجع له غساء ان احوا <سنقرأ> ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى Niet die een beetje anders is, maar als iemand en رسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وألقى إن هذا لفي صحف في صحف صحوا إبراهيم وموسى.